بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول تقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون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 وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ما يساقون إلى الموت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ويظهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قُلُوبَهُمْ وَأَنَّهُمْ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَجِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ فروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة پو الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وأن الله كيد إن فقد جاءكم الفتح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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول وَاسْمُ لِاذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّه إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ واتقوا فتنة لا تشيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروه إذ أنتم قليل منه افونَ في تَ قافَ أَتَ خَط فَقَم الناسُ فآواف وَأَ يدَك بص فآوافُ وَأَدَة بِنَصرهِ نعم طيبات لعلكم تشكرون يا أَنما أَم وَالكم وَأَوْ لكم فتناتُم وَأَن الله الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليذكروا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تُنَزِّلْ عَلَيْنَا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 المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا وَمَا میں روپی میں کم تلین کہ يُؤَنَّ أَمْوَالَهُمْ لِيُصَدُّو عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَسْتَجِونُّ فِقُونَهَا ثُمَّ تَقُولُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا و جل بک بہ بل خوشی کلینک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 فإن فإن الله بِمَا بصير وإن تولوا أن الله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَمأََّ مَا غَنِتُم مِ شَيْ فَأَ للِلهِ قُم سَهُ وَع غَصُوفولِ وَلِقُبَ وَويَدمَا وَلُْ المَسكينِ وبن السبيل إن كنتم آمنتم وَمَا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء اذ انتم بالعدوه في الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم وَلَوْ تَوَاَلْتُمْ لَخَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لشميع عليم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 <تص��> در <تص��� سیونا اللَّهُ بِمَا يَخْمِنُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ بِالْحَقِّ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء وَشَجِذِ الَّذِينَ اقْتَابَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ على الله فإن إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وذوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب لِكَ بِمَا قَْْ غدمَ مَأَيدكُم وَأَنَّ النَّ اللهَّهَا لَسَابِوولانِ للعَبيد دَأت بآالِ فِيعمَ وََّذينَ مِن قَابَلهِم كَفَو بِآياتِ اللهِ فَأَقَذَهَُ اللَّهُ بِذُنُ بِهِمهِم إِن النَّ اللَّهَ قَو شَجيدُ اللَقابَ نو نو نیا مغ قَوْمٍ میں پوشی مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ہے سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَدَ بِآالِ فِي الرَّعَمَا وََّذينَ مِم قَابَهِبْ ب كَْكَدَبَ بِآياتِ رَض بِهِم فَأَهلَكَنَهُم بِذُنُ بِهِم وَأَوْرَقَنَ آلَ فِي الرَّعونَ وَكُللُم كَانُوا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 وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من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 لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من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 الآن قفف اللہ عنكم وعلم ان فیكم ضعفا فإن يكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسراحة حتى يخن في الأرض نريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم کم الله ان لو پوری الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما ويأخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 بينكم وبينهم ميثاق والله بما تأمنون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصر لهم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك